صلى الله وسلم على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله لا لا شريك له وأشهد أن محمدًا رسول الله. إحنا كلنا خلصنا باب الأحكام، إن شاء الله بإذن الله ندخل على باب السين الفقه اللي هو في الأحكام الشرعية. تعريف الدليل: الأدلة جمع دليل والدليل في اللغة المصدر إلى الشيء والهادي إليه. الدريف في اللغة هو, هو اللي إلى الشيء أو يهدي إليه في الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبرية ما يمكن التوصل لأول شيء أنه يمكن التوصل بي إلى مطلوب الخبرية طيب التوصل ما يكون بصحيح النظر فيه والمرب النظر الفكر الموصل إلى علم ظن. وصحى لكلمة صحيحة يخرج النظر الفاسد المخالف لمقطع العقل السليم أو للفترة المستقيمة أو للغة أو للشرع والمراد بقولنا المطلوب الخبري أي حكم من الأحكام يبقى أنا عايز أوصل ل لحكم من الأحكام فلحكم تكليف مثلا اللي كذا حرام أو كذا ويجب ماشي فأنا بوصله بالدليل اللي هو إيه لا ما يمكن التواصل بصحيح النظري فيه إلى مطلوني خبرني. فالنظر ده معناها يعني في فكر الفكر ذا يوصل إلى علم أو ضمن. فلو كان الحكم الشرع إلى قطعي فبيبقى موصول إلى علم، ولو كان الحكم الشرع إلى ضمن بيبقى موصول إلى إلى ضمن. وكلنا ما, ما يمكن التواصل بعض العلماء بدنا نقول ما, ما يمكن التواصل يقول التواصل بصحيح النظري فيها مطلبي خبرني. فإحنا قلنا ما يمكن التواصل لي. حتى يدخل, حتى يدخل الدليل الذي لم يتنبه المجتهدون للاستدلال به فإنه دليل وإن لم يستدل به فعل يعني ممكن مجتهد معين لم يستدل به ولكنه في الحقيقة دليل فطرع يمكن التوصل به يبقى دليل، وهو أقوى من قولنا ما يتوصل لأنه يدل على أن الدليل هو ما حصل التوصل به فعل يبقى أفضل من ما أنه يتوصل إليه لأنه يدل على أن الضريل هو إيه؟ هو ما حصل التوصل إليه ف يعني كلمة التوصل هتفيدنا إيه؟ اللي يكون حصل التوصل من خلال طب طبقة الضوء دليل في حقيقة بس العلماء عالم ما توصلش بيه فعشان كده هو حط ما يمكن التوصل ماشي؟ وخلونا بصحيح النظر فيه يخرج النظر الفاسد لأنه لا يوصل إلى الحكم الصحيح وإن توهم النظر أنه لوصل إليه يوم النظر الفاسد موصلش ولذلك قرأ إيه لن يكون النظر إيه بصحيح النظر وهذا القيب لا يمنع قالوا بقى إيه؟ وهذا القيب لا يمنع من دخول الدليل الذي لم ينظر فيه نظرا صحيحا ولم يتوصل به إلى المقيم لأن عدم الاستدلال به جاء من جهة الفساد النظر لا من جهة عدم دالدته يعني القيب ده ما يمنعش من دخول الدليل في دليل إلى عالم الفلانية منظر في هذا من صحيح، أنا متواصل فيه إيه؟ به إلى المطلوب. تعالج تعال ما يخرج شيء الدليل الذي لعند عالم الاستدلال به بسبب فساد النظر اللي عنده العالم ده أو عن المستاهد الشخص اللي فيه بي بيدور. بي لكن هو الذاته يمكن التواصل بصحيح النظر في المطلوب الخضر. فطبعاً هو الذات يمكن التواصل بصحيح النظر في إلى مطلوب خضرية به. يبقى ذلك، فاهمين؟ تمت أقسام الأدلة الشرعية تنقسم الأدلة الشرعية من حيث الاتفاق على العمل بها وعدمه ثلاثة أقسام أول قسم أدلة مبتطقة عليها وهي الكتاب والسلم أدلة ثانية قسم أدلة فيها خلاف ضعيف وهذا الإجماع والإيه؟ هو القياس فالخلاف في, الإيه؟ في الإجماع قياس ضعيف ففي الإجماع خلف إيه؟ من المعتزلة، واحد من المعتزلة يعني وبعض الخلافش هذا الخلاف ما إيه؟ بس هما في الأي في أصول الفقر بإيه؟ بيعتبر أي خلاف يعني لكن هما عنها إنسان ده مش إيه مش خلاف ماشي؟ والقياس خالف في الجعفرية هم الشيع يعني الاثنا عشر، والظاهر وده برضه إيه إنسان ما بيعتدوش بهذا ده بهذا الخلاف ولكنه بالنسبة للأصوليين يعني إن يدخلوا أي حد في الموضوع ماشي؟ ثالث قياس لا أدلة في أصل ثالث قسم لا فيها خلاف قوي يعني خلاف من أهل السنة والجماعة ويا الصحابي والاستحسان والمسمح المسلك وشرع من قبلنا والاستصحاب وسد الذراع وبرج الأعراف ماشي؟ وتنقسم من حيث طريق معرفتها إلى قسمين الأدلة دي بأكلها هي الأدلة الشرعية دي تنقسم من حيث طريق معرفتها إلى قسمين أول حاجة أدلة نقلية، الكتاب والسنة والإجماع وخلص الصحابي وشرع من قبلنا عرف، ماشي؟ فالكتاب والسنة والإجماع وخلص الصحابي وشرع من قبلنا أو في ذي ناق، صح؟ العرف هي اللي مش عارف هنين في أدلة اللي في الأدلة النقلية، في الظاهر اللي ده مش. مو قل عن عرف ولا؟ إيه؟ والقول إن عرف البلد عرف المدينة بس هاي كل كذا. منقول عن عرف البلد قام الاصل اصلا ما اتلاقيش ده عرف موجود في بس. ده عرف ده مش مذكور صح ده, عرفه ده, ده لقلي مش مش مش احنا مش هو العرف مش منقول هو العرف متداول عرف هنا احنا العرف ده نوع العرف نحن ماذا يبنى عرف على المدينة أصلا في في الجيد بس نحن ما دماش مكالب بقى؟ لا العرف معناه عرف المجتمع اللي انت فيه مش عرف السلف فكلمة العرف كلمة العرف في العشور يعني في الأصل فيها اللي هي العرف العرف مش العرف السلف أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم لا عرف إن الوحي صلى بيتعامل معاملات السنة بيتعامل معاملات رأف أما العرف الموجود في يعني عرف ال عرف المجتمع يعني لو حال أهل المدينة بنجاب بعيداً عن لا لو حال أهل المدينة عمل أهل المدينة عمل أهل المدينة ده, ده, ده, ده, ده, دليل ده ولكن دليل العرف عندهم ده المقصود بها لعف مجتمع كنت فنظه؟ مش المقصود بها قديل العقلية يعني للشرع رد المسألة للعف فالعف ده اللي هو ايه؟ لأقف المجتمع، بس ممكن يكون هو قصده قديل لنقل يعني للشرع رد المسألة العفل بس طبق قياس والمسطوع المصلاح كده ف... ف... مش فاهم يبقى اعمال للعقل مثلا كده كلها مثل ما كانت أعمال للعطل يعني مثلا العرف ده ما فيش حاجة يعني مثلا عاد أفكر أشوف العرف ده و... الله عالم يعني يعني يعني إيه ماشي طيب يعني هو كلام وكلام خلف يعني مش مشكلة يعني مثل أنتم ممكن تعمل يعني ما عليها بحيثنا بأي نشوفها الدلة عطلية وهي القياس والمصلحة المنسلة وسد الزرائع والاستحسان والاستصحاب ماشي وليس مرادوهم انها عقلية محضة بل هي عقلية مستندة الى نقل يعني النقل هو اللي اللي عليها يعني بس هي يعني ايه تندركها العقل فيقسمها بعضهم الى ثلاثة اقساء بعضهم يقسم الادلة لثلاثة اقساء نقلية المحضة وعقلية المحضة ومركبة من العقل والنقل ولا يترتب على ذلك التقسيم كبير فائدة والتقسيم غير منضبط يعني لما جينا نظ نسبة التقسيم لأنها غير منضبط. السبب في اختلافهم في تقسيمها أن بعضهم يعد يعد مال العقل مدخلا في دلالته دليلا عقليا وإن كان مستندا إلى نخب. يعني يعد يعني للع ل لمدخل في دلالة الدلالة عليه. يعدون له دلائله عقليا وإن كان مستندا إلى نخب. فده عمل اختلاف التقسيم وبعضهم يعد ما يستدل به العقلاء قبل الشرع دليلا عقليا وما لا يعرف كونه دليلا إلا بعد ورود الشرع يعدوه دليلا شرعي يعني بعض العلماء لهم تقسيم تاني للحذات اللي العقلاء كانوا يستدلوا بها أبنى الشرعية زي القياس والمصلحة والمسالة وسد الزراعة والاستحسان الصحافة دي حذات العقل إيه يدل عليها أصلا وبعد كده الشرع يدل بها دليل أو دليل اللي هو استدل به ولكن العقل نفسه يبريكها كدليل فدي سموه عقلية أما ما لا يعرف تمهو دليلا إلا بعد ورود الشرع يعوده إيه؟ العالم ده دليلاً شرعي زي دليل ما الكتاب والسنة وقول الصحابي شرع من قبلنا والإجماع الظاهرة أدلة الشرعية منها ما يدل بمقتضى الوضع اللغوي مثل أكثر نصوص الكتاب والسنة ومنها ما لا يدل إلا بضغيمة إليه ونص شرعي آخر مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والإجماع ونحفيها الدعوبة عايز يقسم الأدلة النقلية اللي هي في الأول دي إدلة النقلية نفسها يقسمها التأسيمتين تأسيمة كتاب والسنة اللي هي الأصل يعني وتأسيمة اللي احنا عرفناها من كتاب والسنة اللي هي الإجماع قول الصحابي وشرع من قبلنا ومنها ما يستدل, يستدل بيع أخلايا قبل ورود الشرع وجاء الشرع مؤيدا له كبعض لأنواع القياس للأصحاب والمصالح المنسكة دي اللي هي بسموها العقرية وتنقسم الأدلة الشرعية من حيث قوة, قوة دلالتها إلى قطعية مضمين ودير القطعي هو ما على الحق غير احتمال ضده وخيرا ما دل على الحق ولم يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دليل. المدى تعرفين البليل من القاطع فأكفي فائل منهم أكفي فرق من المشيئة فعلى الأول يكون ال... يكون الاحتمال الممكن وإن كان بعيداً لا دليل عليه معنى قلنا للدليل أن الدليل من القاطع يضبه ما شيء لهو مدل على حكم غير احتمال ضده فلما كان فيه احتمال بعيد وما دليل عليه ففي الحالة ديهت على التعريف الأولياني هيبقى ضمي برضه ماشي؟ يعني الاحتمال ده هل ينقل الحكم اللي انت هتحكم بيه على عقس الاحتمال ده إلى الضم وعلى الثاني لا ينتقل الدليل إلى الضم بمجرد الاحتمال بل لابد أن يكون الاحتمال مستنداً إلى إيه؟ إلى دليل مفهوم؟ أنا فيش كان؟ من قال تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته تلك عشرة كاملة دلالة العدد هنا على الأيام الواجب الصيام مها دلالة إيه قطعية عشان ربنا تذكر عشرة إيه كاملة لما كانش تذكر عشرة كاملة كان في احتمال الناس تفهم حاجة تانية صيام ثلاثة أيام في الحج وسمات هذي درجاتهم كان ممكن حد يفهمها فعشان كده ربنا أكد ليفيد الإيه ليفيد القطع ماشي والضاني ما على الحكم مع احتمال ضد مرجوع مرجوحا ومثاله قالوا تعالى الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فيبقى إيه؟ فالآية تدل بظاهرها على أن كل من المن والأذى يبطل الصدق ويرذهب أجراه ولا إلى للاحتمال المرجوح الذي تحتمله الآية هو الصدق لا تبطل إلا لمجموع الإهل الأمر يعني ممكن أن يقول لازم الاثنين عشان تبطل الإهل اصل بالاحتمال اه ولكن احتمال ايه هذا فاما المرجح حوله اه الى دليل ضمني ولكن ايه احتمال مرجوح دليل ضعيف هل هو يفرق من أول والأول هو لو... الاول الثاني هو الاول هو اللي يحتاج الى دليل اللي إلى دليل يكون إيه الأول اللي هو إيه؟ الأول اللي هو بالتعرف بالتعرف بالتعرف بالتعرف. دليل قطعي ما على حكم غير احتمالي ضد. فهو بيقول من غير احتمال ضد فلو في احتمال ولو ضعيف هيخرجه الايه من قطع الضم لو الاحتمال ده لو في احتمال بس ضعيف ومن غير دليل طب احتمال الاحتمال هيخرجه من قطع الايه من ضمن الثاني لا مش عاصله الثاني بيدخل لو في احتمال ايه يكون في لازم يكون في دليل لازم مش مجرد احتمال وخلاص فاهم طيب الأصل في الأليلة الشرعية العموم اللي بعضهم بيقول بيقول القاعدة دي إيه العبرة بعموم إيه؟ اللفظ إيه بخصوص إيه؟ السبت الأليلة الشرعية تحمل على العموم سواء وردت بصغة العموم أم بصغة الخصوص إلا أن يدل على خصوصياتها الدليل معنى ذلك أن الدليل الشرعي من القرآن أو السنة يجب أن يعد شامنا لمن ورد في بيان حكمه ومن يماثله من المكلفين على مر العصور. إذا ده إيه الشرعي مقرن السنة؟ يشمل من ورد في بيان حكمه ويشمل كل من يماثله من المكلفين على مر العصور. في بعض الناس بيفهم العبرة بعنون اللفظ ليه بخصوص السبب اللي هي عامة في كل أي حاجة هذا خطأ لكن الضابط هو إيه؟ اللي هي عامه لمن ورد في بيان فقري ومن يماثله من المكلفين على مر الرسول فمثال مثلاً عشان تفهموا المسألة الايه الاعرابي مثلا اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم ماشي فقال له اني جمعته ايه امراه في نهار ايه رمضان صح ف... فإيه إني جامعة ومرأة في نهاية رمضان ماشي فلألنا فالنبي صلى الله في الأخير قال إيه قال وإيه, وإيه؟ و... يعني التلات حاجة أنت عافل أنا مش عندي بكذرة مش مش عندي بكذرة مش عندي بكذرة مش, عندي بكذرة مش عندي بكذرة. ماشي طيب لألنا هل ينفع نهولي بالكلام ده خاصة عارب ينفع. صح صح فبينفع نقول ان الكلام ده صم اعطى كذا عام لكل واحد ما ينفعش برده ولكن هنقول ايه هو عاد لكل واحد جامع امراته في نهار رمضان في ايه بقى يشوفوا ايه هو تصريح رمضان يعني ايه الحالة بتاعت الراجل اللي بسببها جه الحكم يعني دي الحاجة دي كذا وبعدين يعلموها على من نستهل ماشي؟ فزي مثلا إيه يعني دي الحالات اللي ما فيهاش خلاف لكن انا لكم بعها حاجات فيها خلاف شوي عشان تفهم مش خلاف يعني ممكن انتم تفهمها شوي زي مثلا حديث خير صفوف دي الرجالي اولها وايه؟ وشروها الاخيرها وخير صفوف النساء ايه الاخيرها وايه؟ وشروها اولاً ماشي. في واحد احنا يعني بال بال بالتباطل للزهن بتاعنا إلا في العبرة نعمل لفظة بخصوص السبب صح؟ يعني بالتالي على طول هيفضل خير الصفوف الايه؟ النساء أوروها وايه؟ أخيروها وايه؟ أوروها ايه؟ صح؟ ده مفهومنا نحن؟ ولذلك يعني ما بقى بيقولوا ايه بيقولوا, بيقولوا ايه بيقولوا, بيقولوا ايه هو تنقاح المناطر مسألة؟ فقالوا تنقاح المناطر للنبيه ده الكلام اللي, اللي نعمل نعمل أنقاح المعناط إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف في إيه الرجال آخر أجراء أولوها لمن؟ لنساء الصحابة التي كانوا يصدين في المسجد والمسجد دون كانش فيه حائل وكانوا بيصالوا مع الرجال ماشي؟ فيبقى العلم عندهم بعموم النفذ لكل نساء كانوا بيصالوا بدون حائل وبيصالوا مع الرجال. ولكن لو النساء اتصال بأحدها، إذا الأفضل خير صفوف النساء أولها ما أخوها، فأول أولها، الأدلة العامة في أفضلية الإيه الصف الأول والمضاضة إلى الصف الأخر. ماشي إيه؟ أفضلية الجمجمة. طلع كمل وقول لك إن شاء الله. هسلا. ماشي الحاجة الثانية. إيه لو النساء لو النساء في حالة هذا ما هذا نزيف؟ فقال نرجع على الأصل العلم اللي هو خير إيه اللي هو الأفضل في إيه في التسابق عشان لا اللي الحالة اللي مسلم بسببها هو ناقح المواض ناقح المواض يعني إيه شف الحديث بيكلم فيه في بالصوت ماشي وإيه حاجة اللي مسلم بسبب هذه الحديث ده؟ ماشي فلا فلان الحاله اللي وصلنا بسببها قال الحديث ده هو حاله للرجال النساء في مكان واحد فيبقى خالص في النساء ايه انا شغال لما كانوا في مكانين فبقى خالص في النساء ايه اولها الاصل ده الاصل اللي هي اللي بنت عليه الشريعه في الاصل فاضل يا اخي هو حضرتك قال لما لما بنقول على بسبب الحاله هو استدل ان الشيء سابع حقي هو قال الحديث ده خيروا صفوك في النساء أخروها وشروها أولها هيتقلمين؟ هيتقلمين؟ ما هو دي العبرة بعموم اللغز لنقصوا سبب الإخوة السلبيين فهمينها ورد العلماء فهمينها من فهمهم غير الإخوة المفهمين فعنا بيقول له إيه؟ العبرة يجب أن يعد شاملا لمن ورد في بيان حكمه في اللي ورد فيه الحديث ومن يماثله من المكلفين عمر العصر هو ده معنى عبر العمال نظر لنظر السلام، فنظر مش معناها اللي إيه، اللي كل حاج، يعني كل الناس، كل الدنيا، فاهم؟ طبيب المعنى هو ما طبقش قارب دي عالحديثة، لا طبقها الحديثة؟ طلع عمالها خصوصية لحديثة؟ ما طلعش خصوصية لحديثة، هو قال الحديث ده نزل في مين؟ نصيح. نزل في نساء يصلينا مع الرجال بدون حال، صح؟ فيعم كل من مثل هؤلاء النساء فكل النساء على مر العصور يصوّين مع الرجال بدون حائل في جماعة الرجال يبقى في الحالة دية شره تخير وصفوه في النساء ده ده ده في ده أو تفهم نفسه الخطا ده في حته تانيه انا بقول لفظ يعني واحد زنا يبقى الحكم الاصلي بتاعنا ان هو هيل مثلاً مثلا وكان هو حد بقى اداني هيبقى يعني حكم الزنا خلاص مش بس فاحمه اللي عمل كده طيب ماشي دي الحاجات اللي انتوا فاهمينها انا بدخلكم في الايه في الخلاف اللي انتوا ما دي طبعا نقولها دلوقتي ماشي دي حاجة صح طيب ولكن العبرة بعموم النقص دي قاعدة دي دفنة فيها تتكلم في ايه العبرة وعموم النقص لمن ورد في بيان حكمي ومن يملفنه من المكلفين على ورد فموظفين دي معنى العبرة بعموم النقص فهم عشان بس في بعض الاخر بي فهم العبرة وعموم النقص فهم يعني نهديكم سلتين للرضاع الكبير طيب ايه الفهم الخطئ؟ الفعل الخاضق اللي هو يدعى العبا ويعمل لفظ ويخرج اللفظ عن سبب النزول او الحادثة او الحاجة اللي برد الرسول سامع عليها ففي الحالة ديت هيروح معامل من اللفظ على كل حالة في الدنيا فمزق فيها اللفظ ده هو الداخل وده يرؤى ايه ديب اخضه ولكن هو لازم يشوف الرسول سلام قالي تهدف مين فاللي زيه يبقى العبرة بعموم النفص هو ده معنى العبرة بعموم النفص هل عبرة بعموم النفص يعني عشان يخرج الحالة؟ عشان ما يبقاش ما يبقاش خاصة بالشخص لا هي عامة في كل من هو بيسلم ثلث فالعبرة بعموم النفص القاعدة بتاعتها بقى يجب أن يعد شاملا لمن ورد في بيان حكم ومن يماثره من المكلفين على مر اللي ايه؟ العجل فإنت إما رسول الله يقول حاجة أنت بتنقح المراضي، الحاجة ديت مئة إيه، في كذا، اللي زي كذا دبقى، هيبقى إيه على مره الرجل، عالم على مره الرجل، فإيه قد أحد التفضل؟ بالوقت هو يعني على أي أساس بيحدد الصفات ده شغل المجتهد بقى، هو ده العل، هو بيحدد العل أو المناط اللي, اللي مثلا ألف الحوض فما أظني هو هذا العلم هو ده هو ذا شغل المقتدر لا ما أدله مش بيعملها كده بالمخ يعني مش بالكده لا بيبقى سياق الح سيطر الحديث مع فهم مقاصد الشريعة مع فهم الدين مع كذا كذا كذا بيخلي العالم يقدر يستنبت الموضوع فمعظم الحاجات سهلة ماشي ولكن في بعض الأشياء زي ما الله كفيل الله كفيل إشكالية ما أظني كده كذا كتير ما أقول ده مخالف لذات الشريعة وخلو خاص في مصدر. ولكن في حاجات تانية أسهل زي مثلا خاصة فرجال الأولى وإخيرا وفي أسهل كتير زي بائل الحديث اللي هي فيها للعباطة المنازلة وكسطة، زي الحديث الأعرابي سهلة إيه، أنت خارج الأعرابي، عشان الأعرابي ده إيه؟ أعرابي وإني مش أعرابي مش هتفرق، فهو من مناطق الحكم، ولكن جعل الرجل جامع عملاته في إيه؟ في مهار روضا، فهو خارج الأعرابي ليه عشان مواضح مش داخل في القصة. معينا وصل الحديث بقول جاء عربي فكمل ممكن ما عندي ولا ااا قط بقى صلاحي لا يبقى عربي جامعة أميرات وسماعرة نعم هو خرج العرب عشان العرب ده معي ما نزداد بناتكم فهم؟ يعني قضية عربية قضية ما هو ال ما هو ما هو الشرع يعني يوفهم ده يعني بالعربية فلا كذا كذا كذا ولكن أهم حاجة اللي بيبقى فهم الكلام دائما إن عنده إدراك بالدين ومقتضى الشريعة بالأدلة والنصوص ففهمه يقدر يوصل لله، هيدو ماكثف خير؟ مو تأكيد لأن ممكن يتغير بناء على واقع الناس. مش فاهم؟ <تصفيق> يعني لو واقع الناس حدثت حادثة مثلا ما أعرفش مثلا هو الأعراب اللي جمع في النهار ده ممكن تفرق مثلاً من كونه أعرابي عن كونه غير أعرابي كاتل ماء يعني, يعني, يعني لا في مثل هذه الحالة ما تفرقش في مثل هذا الحديث يعني ما تفرقش و لكن ممكن في حالة تانية تفرق ممكن يكون الحكم نفسه ما ترطب على كره عربي ممكن بس في مثل الحديث اللي هو بتاعه اللي هو أزيان عمراته في العنوة ما تفرقش عشان مثلاً قال له يعمل كذا كذا كذا عشان حتى الجامعة في نهار رمضان عشان هو فعال حرام في نهار رمضان فرضي ولكن في حديث ثاني آه ممكن يبقى مسألة العرض تفرق زي مثلا اللي هو كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مثلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأخف من ذا وأنبي صلى الله عليه وسلم ممكن عليها فرضي فاا ودارفنا نعرف نعرضنا النصوص الشرع الأخرى والأدلة في الأخير إيه كل هذا لها مضاض فيها ضبط في المسألة لا مش مش وخلاص لا في ضبط فما أزيد الضبط ده إيه زي بالضبط أنا ما بجي أقول لك مثلا لك مثلاً ليك بالشيخ وسالم فمش وسالم إلا في عمد كذا فما أزيد فأنت بتفهم منه معنى فما أزيد المعنى دوت أنت ما بتفهمه منه ممكن يكون فيه من ضمن كلامه حالات تانية كتير بس أنت بتفهمه معظمه بقى 10 15 فما أزيد بس ما أزيد من لما قد يختلف في عالم في الحاجات المتشابهه قد يختلف فيها عالم عن عالم في حديث بني قريظه حديث بني قريظه لا يسألنا احدكم العصر الا ايه دهنا قريظه لما جيت كلام بقى يعني الاصل اللي لا يسألنا احدكم عصر الا في بني لا الاصل ماشي فلما هم راحوا. لقوا إيه؟ لقوا هنا بقى هو في تصور اللي ايه ان هما يقدروا يوصلوا الاباني قولزة قبل المغرب فخلاص فلاسا نحن معاصر فردما المغرب هيكون بقى هنا ايه اتباع يحصل بقى ايه اختلاف افهم الصحابة الناس المعنى يقولونك بقى لاحد فهم اظن؟ ولكن معظم بيبقى كلامة فهم مساهدة دير في الحاج بس فيه حالات بقى بتبقى ايه ضقيقة هي دير انت بقى بيبسامها بيحصل في فلاف وبيبقى بيشتهد ايه سائخ فهم؟, فهم؟ شمس في موضوع تنقح المناط ده ممكن يفتح يعني هوي في في العقل الهوي في بكتاب الصوفية هنا ممكن يمشي ذا موضوع أحلى صوص وخصوصاً ما يشد وحالي من التسلاسسيج. دعو قالون المسجد يوصف به القبر. موضوع لا تنقح المناط ده كل كله عمل ألوبي مش حد مش ما تنقح المناط أنت تفهم كلام الناس صار بيتكلم فيه. فكل اللي فيه ناس وسعوا في المسألة وراحوا تجاها ربط. مش معناه نحن راح نخدي جاوباتنا ناحا التانية ولكن لو إحنا شفنا هذه الصحابة وصلت في الصالة في الأم كلهن كانوا من القهوة ناط وما يفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أي بالضبط من خلال فهمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أي بيتعامل في المسألة ولذلك لو أنت شفت في خلافة سيدنا عمر لو أنت تعاملت مع المسائل بمسائل الفقه الظاهري هبت هتعطل على سيدنا عمر في كثير من الأحكام الع... من من الفتاوى والصحابة كلهم أجمعوا عليه فيها مفهوم وكلها مبنية على تنقف الملاط وعلى فهم إن بس إنه بالسلامية صدقين ولكن في الفهم المتبادر ممكن أن تفتكرها إنت تفتكرها غلط لو وإنت ظاهري سطحي هو إيه الفرق <تصفيق> بين <تصفيق> العلة وتنطح الملاط ومعرفت العلة وتنطح الملاط فيه فرق إيه؟ ما حاجة أفضل؟ لا لا في فرق إن شاء الله أنا أخبرها في القياس بالتفصيل يعني بلسايا؟ بس في فرق دقيق يعني شوي ما هي؟ أنا خاطر ما سألت طفلي. طيب. بيقول إيه؟ يبقى المهم يعني المقصود يعني اللي هو يجب أن يعد شاملا مش مطلقًا لأي ممرض في باني حظي ومن يمثله من المكلفين على مر الإيه؟ نعم. فالآيات والأحاديث الواردة بصفة العموم لا إشكال في عمومها بطريق اللغة. طبعا لو إيه؟ لو آآيات وأحاديث والده أصلاً بصغة العموم فلا اشكل في عمومها بطريقة اللغة أصلاً وأنا الوالده بصغة الخصوص كالتي وجه خطاب فيها إلى فرد أو أفراد محصورين يبقى أن بس هنا مواجه خطاب فيها الواحد أو وجهه لإيه؟ لناس مجموعة والناس دي محصورة ماشي؟ فتكون عامة في من حاله كإن؟ كحالهم ممن يأتي بعدهم إلى إلا أن تقوم دلالة على انها خاصة بما وردت فيه بعينه لابد وصل، فالأصل اللي هي تبقى عامة في من حاله كإن؟ كحالهم إلا بقى؟ اللي الخلاف الأصل لازم يجب دقيق عليه؟ إن هي تكون خاصة في الشخص طيب. فالأحاديث الواردة في رجم مائز لما الزنم تدخل فيها كل زنم محصن الاحاديث الوارده في قاتل العرم العرمين الذين قتلوا دعاء وسملوا أعينهم تشمل من يفعل من يفعل مثل فعلهم بطريقة المعنى فقد قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خصته لابط لا تخمروا راسه يشمل كل من مات محرما على الصحيح من قولي العلماء فمن قال بخصوص الحديث اننا قال بذلك لدلائل قامت عنده على الخصوصيه يعني اللي قال ده خاص بالراجل ده ده لازم يجيب دليل يدل على إيه اللي هو خاص بيه طيب والدليل على ذلك الأصل النجوم وجوب اول واجب رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء بهم الشرع لقول تعالى يا ايها الناس اني رسول الله إليكم جميعا وقوله ما ارسلناك الا كفتا للناس بشيرا ونذيرا وقالوا صلى الله عليه وسلم بعفل الناس كاف قالوا تعالى لقد كان لكم في رسول الله إثباتا حسنا فإذا كان التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم مقلوبا فيكون ما يثبت في حقه من الأحكام ثابتا في حق أمته إلا أن يقوم دليل على الخصوصية مفهوم هذا كانت حاجة أدلة الداجة على مشروعية القصاص القساء والتأسع وقياس تذبع على عموم الأدلة لأن القياس مبناه على توسيع مجرى النص وإدخال من لا يدخل تحته وضعاً بطريق الايه؟ المعنى. ماشي؟ طيب، أنا بصبع في الحياة المفهومة، ماشي لو فهاب مش تشكي في حياة، وبعالين كده بقى هتكلم على الأدلة بقى، طيب، الأدلة المتفق عليها، احنا هم تنقسم الأدلة إلى ايه؟ إلى ثلاثة أقصين، الأدلة متفق عليها، هناك خلاف خالص فيها، وهي الكتاب والإيوة للسنة، وهي الأخير خلاف ضعيف، وهي الإجماع والقياس وهي هذه السنة يدخلها منطقة عالية، لأننا قلنا الخلاف فيها خلاف بديعي، يعني في الإجماع الدخالة في الخوالج واحد ومعتزم، وفي القياس الدخالة في الإيوة الجعفرية طيب، البريل الأول، الكتاب، القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة. القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف تسهيلا و على الناس إذن الله يدعى الذي يخبر عليه القرآن على سبعة أحرف مختفقا عليه والأحرف السبعة التي نزل القرآن بها كلها عربية ولما جمع القرآن في المصاحب الجمع الجمع الأخيرة اقتصر فيها على حرف واحد اقتصر فيها على حرف واحد والحرف الذي كان القريش تقرأ به فالقراءات العشر اللي تخرج عن الحرف الذي اثبت في المصحف العثماني رقينا ان مصحف عثمان مشتبه على الاحرف السبعة فليس هذا مبضى بسط الكلامي في ذلك يعني بعض الان قارلوا الاحرف السبعة دي اللي موجود في المصاحف العثمانية لسبيل عثمان جماحها كلها على حرف واحد اللي هو حرف ايه قريش حرف ايه قريش وبعض علماء قالوا إن المص المصح العثماني اللي سلم العثماني أثبتها في المصحف العثماني مجتمعة على الأحرف إيه السبع دول نخليه والشيخ سلام رأي الرأي الثاني بمعنى اللي إيه إنه ما فيش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بيها إلا وهي موجودة في إيه في المصحف العثماني بس مش لازم تقرأ صناعات لا هي موجودة بحيث ان هي تشمل كل الايه كل الحاجات يعني عشان المصحف الاثني عشر فيه نقاط ف سيدنا عثمان الحرس اللي هو يعني كتبها بحيث ان اللي, اللي تشمل كل قراءات النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك مثلا تلاقوا مثلا الحاجات اللي هي في حرف وحرف يبقى ايه الالف الصغيره دي مثلا فايه اذانا عثمان معناه الف كبيرة ومعناه الف صغيرة بسن في قراءات أو المسلمون قراءها مرة بألف ومرة من غير ألف، فراح نخليها من غير يعني من غير الألف في الآية في عيز تنفع لي لي. فجعل المصاحف شامل لكل الآية لكل الحرف أو على أخذ المواضيع الأحرف ويقولنا معظم الأحرف عراني شكل أكل الأحرف اللي هي اللي بيها معنى يعني تدخل في المعنى أي يعني تدخل مع هو أسبابنا في الآية في المصحف الأثنين، تهمني؟ فالقراءات منها ما هو صحيحه ومنها ما هو شاذ ومنها ما هو راطب منها ما صحيح ده اللي اول علماء منها ما هو متواتر يعني فالقراءه الصحيحه هي يعني هي ما صح سندها ووافقت اللغة ويوم الوجس ووافقت رسم المصحف على عثماني فين القراءه فيها ثلاث شروط اول حاجه صحه وافقت ويوم الوجس ثالث حاجه وافقت رسم المصحف الايه فقراءة الشاذة مصحة سندوها وفقت اللغة ولو مماش ولكن الإشكالية فيها لها خالفة رسم المصحف الايه؟ فقراءة الباطلة مختلفة فيها أحد الشرطين الأولين طيب هي بقى يقول ايه في القراءة الشاذة المخالفة قد تكون بزيادة كلمة أو تغييرها ونحن ذلك ومثالها قراءة المسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة فكلمة متتبعات غير موجودة في المصحف العثماني ولهذا أطلق عليها بعض علمات اسم القراءة الشاذة أو الأحادي يعني من أحادي يعني. ثم فالقراءة الباطلة مختلة فيها أحد الشرطين الأولين وهما صحة السند وموافقة اللغة العربية فأي قراءة لم يصح سنادها أو لم توافق العربية بواجه من وجود هي قراءة باطلة لا تجوز القراءة بها ولا يحتجاج بها باتفاق ما و ولما كان رسم المصحف العثماني عد عد ما خرج عنه آحاداً أو شاداً نعم أطولاً كيف أن تبقى أحدك في مقام الحديث مثلاً حتى أطرارت مبوطن نعم نتكلم فيها نشاطاً و اختارت في القراءة الشادة أو الآحادية و القراءة بها في الصلاة عنها خلاف الجمهور إلى عدم صحة القراءة بها لأنها ليست قرآنا إذا القرآن مترتّب وهي ليست مترتّب. ظهر بعض علماء إلى صحة القراءة بها في الصلاة إذا صح سندها. واستدل بأن من أسعد وأبيض متعب ويرهما كانوا يقرؤون بها ولمكن أن نقول بطلان صلات هؤلاء وأمثالهم. وهذا قال إحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد واختاروه واختارها بالمقيم رحمه الله كذلك شيخ الإسلام وهنا قال يعني بشكل إسقاط مغناطس عن النية عن جدته هذا الفرق التفصيل بين القراءة الواجبة والفتحة والقراءة غير الواجبة اللي هي السورة اللي بعد الفتحة لا تصح بالشدة والثانية صح ماشي يقول ماذا الجمهور أحفظ وكان القراءة نقيت عن أحد الصحابة بطريق الآحاد لا يلزم من كمنها قرآن وليلزم أنه كان يقرأ بها في الصلاة لإحتمال أن كان أنه كان يقولها تفسيراً لما في القرآن بالإجمال وتقيدا لما فيه من إطلاق طيب، هي مسألة الله فراء الشتابة نعم يعني الصحابي يقولها تفسير يعني الصحابي قال كلمة متتبعات دي مش أصدوا بها القرآن أصدوا بها يتفصل لا والحديث ما وردش له بصدم والحديث ورد إذا هو قرأ فسيانا ثلاثة داعيان متترعفت سورك يعني على أن صوت أولاد الكعب والريدة كانوا نقرأون بها أي وكانوا نقرأون بها فقرآين ده الرأي التاني الرأي للدولة ورمك أن نقول مطلوب صوتها أولاد ورمك أن نقول مطلوب صوتها ايه وده راي الثاني راي الثاني بيقول ايه ان دي قراءه المسنات قراها كانها قرات قران كعب قراءه كانها قرات فلما تتبان أنها قرات قران يبقى الحالة دي بالتالي هو بيصلي بيه ده القول الثاني فماضي اما هو واخد من قبل الاماني فبيقول له لا له هو ممكن يكون بيقراها. والشخص اللي خدها منه افتكرها القرآن. وهي في الحقيقه تفسير مش قران فطلا في احتمال اللي هي تكون تفسير مش الآن فما روس تقرأ بيها في الصلاة فهمين أنا في إشكال؟ طيب هو هو دي مسألة يعني إيه دي في أولا خلاف في المصطلحات شوي فهو مخلي المصطلحات مخلي قراءة شفنا وصحص هذا فقر اللغة المنزل وخلصت رسم المصحة في الإيه في إصلاح تاني بيقول القراءة الصحيحة تنقسم لقسمين قسم اللي هو المتواتر اللي هي بقى مش مصحة سندوها المتواتر سندوها ووافقت اللغة المنواشة ووافقت رسم النصحة في الأطمان اللي هي زي قراءة العشر لشيء الثاني اللي هو مصحة سندوها ولكن لم يبلغ قطبت التواتف فقسم الثاني ده بعضهم بيسميه قراءة الشاد بعضهم يسميه ايه قراءة شد. فلو أنا على قسم الثاني ده، لو أنا صحح السنة دول اللي هو العربية جوا، فقط لرسمه مصحح الأثمان. ولكن صاحب السنة دي ما وصلش حد التواتر. فديت آه ممكن نقول يه. يمكن متى رزه القول بالقراءة بيها وغاز القراءة بيها ليه؟ عشان هي ما خل فرش لرسمه مصحح الأثمان. فراضي والصحابة يظهر لنا أنهم قرأوا بيها زي ابن بيه مسعود وايه وابيب كعب وكذا وكذا دي اسمها كده وصحيحه ده فقط اللغه او المعنى فقط هذا ولكن صحه سنه ده ما وصلش للثلاثه فما زي قراءه العشر على رايه هنا هو هو هو مش على بعضهم بقى سمى ليش هز. <تصفيق> يعني ده خلاف الاصطراحات. يعني هم بسم الشزة اللي خلافة رأس من وصحب <تصفيق> هم لا هم بسموا الشزة اللي هي ايه؟ لم تبلغ التعطر اه لم تبلغ التعطر. ماشي؟ كيف هو يعني بصوا ارديكم بس عشان تفهموا كلام العماء عشان ما ايجي نفهم حد من قراءة الشزة اعرفوا اقصوا ايه بقراءة الشزة. فبعضهم قال قراءة الشزة هي زي اللي هو علم الظبط اللي هو صحة سنة ده وفقط اللي هو منواجه وفقط 3 نصحة فراثماني ولكن صحة السلاة دي موضغيش التواتي ده تعريف عند, عند بعض الرعامات في مساءة القرآشة دي فعلى التعريف ده عن استلاح ده قد يتواجه القول بإيه بجواز الصلاة بيها ماشي؟ لأن احتمال الصحابة اللي هو لها تفسيرا دي صعبة عشان هي قراءة مش إيه مش تفسير ماشي؟ وبعضهم قال القراءة الشاذة هي ما صح السنة ده ووفق اللغة ولو من وجه وممكن تكون ممكن تخالف رسم مصحف العثماني وممكن إيه وهي مش متعددة فالحلب دي بقى بعام القراءة الشاذة تنقسم لقسمين هتنقسم لقسمين صح السنة ده ووفق اللغة ولو من وجه ووفق رسمة مصحف العثماني وعليه صحة السنة دي على وجه الترادف وفي الحالة دي اللي زي كده ممكن يتوجه الايه قول بجرازه الصالحي والقسم الثاني هيبقى مصح السنه فقط اللغة هو رواه ابن واش ولكن صيغتها درس من في قراتين وكمان صحه السنه دي ما بقتش التواتر كده كده ما بقتش التواتر فمش ده كده كده ما بقتش التواتر ماشي وده هو اللي هي هنقوم بقى بنتها بالظهور في أحوط اللي احنا ما هي ما نقراش ليها ليه عشان يوجد احتمال ان الصحابي يكون ايه على عليها تفسير. فاهمين كده ولا فيش جانب؟ قد اصطلح على التلمة الثانية اللي هو شاذة للشيكة؟ لا ما التلاتة دون التلات اصطرحات دون. يعني احظي احنا عندنا على اصطلاح المؤلف صحيح هو شاذة. وعندنا على الاصطلاح الاخر المدوكرة بقى والشاذة اللي هي من خلفتش راس. والتاني اللي خلفت الراس مصطرحوش كل ما مصطرحوه عشاء. لا لا ما هو التان طبيعي ما هو ما هو ما هو الرأي التاني قال الشاذة دين وعين. فهم؟ نوع هو كده كده واغش طادر ولكن نوع منها واخد اللغة من وكده كده واخد اللغه من ماشي ولكن نوع منها خالف الرسم المصحف الأسماني ونوع تاني إيه؟ ما خالفش. فممكن نفرق بين النوعين عشان اتنين زي بعض ما نفس المعنى تمام فاضل انا هل الثلاثين ولا ال 30 انا ما اعرفش الثاني والثالث دول يعني مختلفين ولا هم يعني واحد بمعنى قراشة داشمة الاثنين دي بصراحة ممكن أبحثتوك أفتكرها بس يعني الظاهر فعلا إنهم عوضون قراشة داشمة الاثنين يعني كده كده قراشة صحة سندوها وافقت اللغة المناشية وكده كده لم يبلغ ايه؟ لم تبلغ التواتر ولكن ممكن تخذ فراس من وصح فراس وممكن تخذ فراس من وصح فراس ماني ما يشتردش فيها المخاطر على الصراحة التانية فهموزي؟ ف... الظاهر العالم ممكن يفرق من الهدفين. لو فقط رسم النصحف العثماني قد يتوجه القاول البيولين فعلا قرأ بها لي عشان صحابة وقرأ بها ماشي؟ ولكن لو خلافة رسم النصحف العثماني أرح يتوجه القاول عدم القرآن باع الاحتمال أن الصحابي يكون بيفسل فهم معنا؟ لكن المتقولين من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 ماشي احنا هنقول له احنا نخد فينك فحابه في انت بتقول لك ما يصعده أبو ابن كعب كانوا يقرؤون بها هنقول نوقل عنهم من بها ماشي؟ وما اللي انهم أصدوا بيها ففي احتمال ان الكل اللي نقل عنهم ده هم بيقرأوا يفسروا وهو افتقرها قراء فلهذا الاحتمال لن نصد بها فماضي؟ لأنها خلاص رسمة نصحة الاسمين القرآن؟ طب القرآن الشهادة اللي هي لم تسبق تسو... خلق ثم القرآن يجوز القرآن بها عاصل وتعلمها تعلم ماشي بحبي يقرأ بها لو صح حسنا ولكن يقرأ بيها ايه مش تعبود ان هيقرأ بها بحس الوابي بيقرأ عايزه يعني, يعني حتى لو اعتمنى الصحابي بيفصر ايه مش كده الصحابي انا هكده هو بيفصر فانت قريطة بها الصحابي <تصفيق> <تصفيق> لو صح سنهوها تصحى يبقى الصحان طارق دي صح, صح؟ <تصفيق> لو صح سنهوها يبقى الصحان ايه في من دمين. يا اما صح يا اما بيها وهي الرصاصه ما انهدت يا اما ايه يا اما تفسير فكرك الحاتين بقى ايه المشكله هو خرق بيها يعني بس يعني مش عبودا مش ايه مش عبودا يعني ما خرقش عبودا <تصفيق> هو يعني مش أفرأت عبانا واعنا أفرأت القراءة الشزي يعني هيا هيا هيا هيا <تصفيق> هيا على حسب أصل إنت إيه يعني الظاهر يعني الظاهر خاصة اللي ربانا وقال الشبسان للمصحف العثماني يعني اجتمع أحول كلها فالظاهر دي, دي تفسير مش أفرأة فهم؟ على الأصل اللي, ش... اللي سيدينا عزمانا عفان خل الأحول كلها فهموا زي؟ طيب <تصفيق> إنتا مش طغبتش كده فقد يحتمل ليقرأ الحل هذه يقرأ ولا مش عارف يقرأ ولا تفسير فهمت؟ هم. خط ال البطلا مخط 200 تاني. <تصفيق> البطلا. 200 <تصفيق> لو أتوقع. آه. وقرار البطلا فيها أحد الشرطين، ونصحت السند ووافقت اللغة العربية. يعني. آه. 200. أي خلاء من سندها. بتربط ايوه ما تقرا انا بتصق النوع لو كان هل تجوز في الكلام هنا على القراءه هي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ في الصلاه ماشي اصل هي انما انا حكم قراءه الصلاه ما قراءه الصلاه يعني يعني لو احد قرئ من باب يعني مش من باب يعني حجية القراءة الشد يعني حجية القراءة الشد يعني هل في غالبية الأحكام ولا لأه لا نحث. اختلف الرأيات في حجية القراءة الشد الأحادية على قولين القول الأول ناء حجة وهو منسوب إلى أبي حنيفة وأحمد وأكثر أصحابهم وحثروا عن الشافعي. فدليل هذا القول أن هذه القراءة نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة صحيح فلا تخلو إما أن تكون قرآنا أو سنة وعلى كلا الاحتمالين فهي حجة. ماشي؟ القول الثاني أنها ليست بحجة هو مشهور عن الشفعي رحمه الله والدليل على ذلك أن الصحابيين نقلها على أنها قرآن لا على أنها سنة وهذا لا يمكن أن تكون قرآنا لأن القرآن متواتر وهي غير متواتره ولأن الظاهر أن تفسير أنها تفسير من الصحابي نفسي ومذهب الصحابي ليس حجة عند الشافعي. ماشي؟ مفهوم كده الفريقين قولين وصواب الأول وقولهم لا يمكن أن تكون قرآنا لا يصح إلا على التسليم باشتراط التواتر في كل كلمة من كلمات القرآن وهذا محل خلاف قال الشوكاني وقد ادعى تواتر كل من السبع السابع وليس على ذلك أثارة من علم وأصد يعني كل كلمة فيها لا ذلك أثارت العلم فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلاً أحادياً كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء إنما هو قول قاله بعض أهل الوصول وأهل الفني أخبر بفنه طبعا الكلام ذا الشوكاني أصلاً زيدي عقدته زيدية يعني إيه فرقة من فرق الشيعة لكن أقرر من فرق لانس. ففي حتة شطاحات شوية وبيتكلم بقوة شوية فيها فاللي مش متعلم او مش ما باله ممكن يفتكر بالكلام ايه في الناس صح او يعني الكلام ايه وديه الاشترايات الشوكاني وبعض الاخوة اللي ما عمدوش علم وباليصفر الشوكاني يعني ايه يخد شوية حاجات شاذة كده من الشوكاني منها دي ومنها برضه مخالفة الاجماع يعني زي انا شايفين من ايه من ما خالفش في مسألة الاجماع دي الا ايه, إيه؟ إلا بعض الخوارج واحد من معتزله الشوكاني برضه من الناس الانفرج الإجماع فالشوكاني هو اه كان مجتهد وكده ولكن ماشي مع نفسه يعني مش مش ايه ومخالف وما كمان حته الإجماع مش فارقه معاه ممكن يخالف الإجماع ففي هو بيتجاهه طب اللي اقتنع بيه يقول هو اصلا في العقيده زي دي فالمسألة دي هو فيها لا مخالف لإجماع لاجماع العلم من ان القراءات كلها ايه مثلاً هو العاصمة دول اللي إحنا عارفينهم العاصمة نحن عارفينهم دولة دولة إيه دولة تبعين ماشي دولة ايه؟ دولة وكل واحد فيهم نقل على الأقل عن أربعة أو خمسة من الصحابة ماشي أو خمسة من الصحابة يدل قرآن بيقينا له ده يقيناً معنى متلاتة ليستحيل طلطان وخطأ الكذب عشان هم أربع صحابة ويقرأوا قرآن يعني يقرأوا حتى مش بيقولوا خبر صدق ولا كذب ولا بيقولوا كلام النبي ومعروف كلام النبي إيه من كذب رعايا متعمدا أحمداً فليتباه محبا النار أو قال كلاما يظن فيه أنه فأيه فواحد الكذبين لا ده ده بيكلم عن القرآن فواحد بس من الصحابة لا ده من أربع على الأقل اللي ده هم يعني أكثر بيها ماشي؟ طيب والصحابه دول قرأوها على أيه كتير منهم اللي هو أحد القراء العشر ده عفوا طيب ايه اللي اللي اسمها بقى من احد القراء العشر ده لا ده ده بقى ملايين يعني الاف مؤلفه ماشي يعني اللي بعديهم دول الاف مؤلفه حتى إني يعني ورش محب ياخد عن ملاذا قال له انت مش ممكن يعني انت مش ممكن اتعرف تاخد عنه ده فيه كذا وكذا وكذا يعني يعني انا اخذ هو عمي تاخذ اي اعام يعمل يعني ايه وغير ما خده الاخر مفهوم معنا؟ فايه ف... فتصور ان هو مباركش حد التوقط لتصور ايه مخالف للاجماع ومخالف الواقع مفهوم معنا؟ اذا نظر واحد ان يختم المصحف كلابتا فاني يجب يوزئه الخراق من خراق الشذّة ما هو عصد ما فيش خراق الشذّة وصلنا كم خلي بالكم هو بعض اللي وصلنا يعني هم العصر اللي وصلنا كاملين وبعد كده الحالات التانية دي وصلنا أيّا حاجات أيّات وبعد الحاجات كده عن عبدالله شعب صراط صحيح عن كذا بصراط صحيح فاحنا عن عندنا شخراق الشذّة كمنا ههمين نهو وصلين؟ ولكن لو افترضنا يعني ان احنا هيجي مثلا ايه بقى يقرأ القرآن كله مثلا بحقص ويجي عند حتة من الايه اللي وصله المبساة صحيح دي ويقرأها دي عبد الله بن رسول فعلى حسب ما سهب لو اوخذ بالماذهب يعني المذهب بدأ ماذهب القرآن دي لو اوخذ بالماذهب اللي ايه الجمهوري ده مش قرآن خاص أما لو اوخذ بالماذهب اللي ده قرآن كانت القرآن الشاذة دي مفهش تكسير ده هي على موافقة المصحف العثماني خلاص على حسب مذهبه إيه في في المسألة دي. طيب فبيقول إيه غصوا بالألفاء وقولهم لا يمكن أن تكون قرآنا يعني ما أقول إيه أنها ليست بحجة والدليل على ذلك أن الصحابين نقلها على أنها قرآن لا على أنها سنة وهي لا يمكن أن تكون قرآنا فهنقول لا هي في حتة كده رقعة إيه هي لا يمكن أن تكون القرآن لأن القرآن متوارث وغيره متوارثة. لا ما إحنا نقول دلوقتي ال ال ال السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون متوارثة وإما أن يكون إيه غير متوارثة وأحاد وصحيح يعني السنة المقبولة إن إحنا نأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون متوارثة وإما أن يكون إيه صحيح ولكنه مش متواتر ماشي فالمتواتر ده يبقى ايه يجب العمل به وقطعيه الثبوت وانكاره خاصة لو وصل الشخص اللي ينكره انه هو متواتر فبالتالي ده اللي هو القرآن اللي هي القراءات اللي وصلنا والسنة المتواتر طيب وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بسنة صحية ماشي؟ فهذا يعمل على أنه إيه؟ صحيح أحادي صح؟ فقراء الشهزة زي السنة الأحادي بل هي أقوى لي عشان الصحابة بقراءها كأنها قرآن وفهم معنى؟ فإحتمالية للصحاب يكذب في القرآن احتمال أصعب بكثير مستحيل عن الهوى عن السنة. طبعاً هنقول مش الصحابة. هو اللي روا عن الصحابة. اللي روا عن الصحابة إذا لو كان عاد في الضابط احتمالية الهوى يعني يخطئ أو يكتب في القرآن أصعب من الهوى عن السنة. في الحالة دي على الأقل قراء الشدة هي السنة آخرى ولكنها تعامل معاملة السنة في الحجة في ما؟ ما رسلتش أول درجة التغاطب في إذاك دفعانت في القرآن إنه هو المتواتل ولكن في نفس الوقت هي في مرتبة مثل السنة الأحادية السنة الأحادية أفهم معنا؟ فدائب الرد عليهم مش الرد عليهم إذا نقول القرآن مش متواتل اللي وصل إلينا معنا إلا بقى لو كان اللي هو قصد القرآن السابع يعني مش متواتل فالرد بالقرار صحه التزه ده ده كلام مش مضبوط والشيخ زي ما طبعا بيحذر منه جانب ماشي ورانا يبقى ايه طيب وقولهم انها قول صحابي مجاب بأن خالص صحابي في تفسير القران يحش لما علمناهم من تورعهم عن القول في كتاب الله بما لا علم لهم به والله اعلم آه يبقى على الاحتمال بقى على الاحتمال اللي هو يبقى قول صحابي هنقول في بيسكي هذه الحالة حجة ايه؟ عشان قول الصحابي يعامل معاملة الايه؟ السنة ايه؟ فلمون الغابية ايه؟ آه. ففي الحالة دي هو حجة ولكن لو يعني ايه؟ لو توزه يعني اللي هي قل الصحابي فممكن الأحوجيتها مرتبتها أقل من مرتبة اللي الصحابي اقرأها إنها هي قرآن فهمين يعني أنت الأول بتشوف ال الآية اللي هي اللي القراءة هذه نشوف وبيشوف هل الأول فيها هي لأن الصحابي اقرأها قرآن ولا الأول فيها إن يفسر فلو قلنا الأغلب فيها أنه يقرأها قرآن يبقى خلاص يعني إيه بقى هنا حجيتها تبقى تعادل السن كمثلا ما يفسرش يقرأها بتشكيل معين مثلا أو كذا فمعه فدي لو صح حتة ذو الأصل فيها إيه طب لو كان هو رحضت كلمة زيادة أو كذا زي قرأت مثلا بن سعود صعود فصيام ثلاثة أيام متتعبعات فهنا الأغلب فيها اللي هي إيه اللي هي تفسير مش مشكلة فحادب تعامل معاملت إيه معاملت قول الصحابي ولكن قول الصحابي إن هو بفسر القرآن وطبيعة الصحابي بفسر القرآن مش يألف يعني هي حاجة معفورة يعني اللي هو محا من النبي صلى الله عليه وسلم أو فهمها من النبي صلى الله عليه وسلم يعني فلا تعرضها إلا بدليل أقوى منها لا تعرضها إلا بدليل إيه أقوى منه لا صحت ما إيش سبب ولا في إشكال فصحت سردا يعني وامل الفروع التي بنيت على هذا الاصل ما يلي بس ده كده قول ثالث يعني صح؟ اه بس قول ثالث ما بين الاقوال يعني موجود يعني ما لاقني ده ده, ده ده رد على القول الثاني مش مثل كده اه ده رد على القول الثاني بس هو محمد بيقول القول الثالث على ايه ان فرقنا ما بين آه، لا، ما هو, قول... هو بيقول إنها خالص صحابي يجاب بأن خالص صحابي تفسير القرآن حجة فبالتالي تبقى حجة ف... فإحنا مش قولي تالي، بس إحنا بن... بنشوف الحجة دي مرتبتها قد هي فلو غلب على ظننا اللي هي قراءة من غير تفسير فحجيتها تبقى أقوى من لو غلب على ظننا إن هي تفسير صحابي فتفسير الصحابي لو عورد مثلا بحديث صحيح فهيقدم هنا الحديث الايه الصحيح لو عورد مثلا حديث مخاليه موسكة مثلا ومعارضة انتشاف تجمع بلها لو انت عادت اغلب الظن اللي هو تفسير صحابي يبقى تقدم الايه تقدم الحديث الصحيح اللي هو اقوى سنة انت هم لكن لو انت عادت الاقلب اللي هي قراءة مش, أو مش تفسير صحابي بقى هو بيقرأ قرآن فهنا تقدم على الحديث لو لو افترضنا معارضة يعني من كل وجه مش عادة فنعم كم؟ يعني هو ده على القول الثاني بأنه هو لا, لا يبصح إذا عبدالحسين مشترطت ده تفتولي ده من كبيرات القرآن الاختجاج ده أصلاً عن ده غرطة آه احتجاج ده عن ده غرطة ولكن احنا بنقول اللي هي آآ يعني ايه هي مش قرآن بشروط القرآن اللي احنا يعني احنا العلماء اشترطوا للقرآن شروط زيادة عن مجرد الصح تفهم واضح؟ عشان ده كان ربنا فاحنا المشترطين في شروط جملة فلا بيقبلوا ما كان تحت هذه الشروط، مع إنه تحت هذه الشروط ممكن يكون رسولك ربي فنظيم فهو مش قرآن بمعنى اللي إحنا بنتعبد دي دلوقتي اللي هو الموجود دلوقتي السبعة في السبعة قرآن دلوقتي ولكن عبد الله النسول معنى سيدنا عزمان بن عفان إما اعتمد الأحرف بس سيدنا عبد الله النسول عرضه من الناس العرضت والدتو الأخير سمعتوها من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا تكون في الايه؟ يعني كيف لا يقرأها الناس؟ ده كلام الرسول قاله طبعنا ليه ما نقلوش للناس ولينا عمالي السابع المساعة العثمانية فقال له حتى لا أفضل الطراء بغيره فقال أما أنا فقال أنا سمعتها قرداً طرياً من رسول الله صلى الله الصلاة والإسلام ده نقاش قلينهم كان موجود يعني والمسلم على رب المسعود أصر على أنه هو ينشر طراءته للأثاق لأنه متأكد أنه مساعة مالهالي انتهم <تصفيق> قصدي؟ <تصفيق> وكان ليه كلاميز والتلميز دي بيقلوها فهذه ننتظر الينا متواتره ولكن زي ما عندنا المصحف طه فلو انا وصلت لقراءه صحيحه هتعمل معناه الحقيقه الصحيحه على الرقم كده ما الحديث قدر طريقه كده كده كده رقم 60 والتفسير ما تبقى اقرب للقران صح مع عشان كده بقول لك أنت على حسب أنت مع اريدنا بقول ان القراءه الشاذه دي لو كانت في غاله ظن المستند اللي هي مش تفسير صحابي ده قرآن زي ما يقولش المتتابعات مثلا ألف سنة و سنة أيام بس يشكلها تشكيلها مش موجودة في الولايات السنة مثلاً والتشكيلة دي مبان عليها حضر فماظي؟ فهنا يظهر من هل هيقرأ عشان صحابي هل هيقرأ؟ فهنا دي أقرب لدي لو زيادة المتتابعات دي قد تحتمل أنها ايه؟ تفسير عشان الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني القراءة الأحرف مش بيزود كلمة عن كلمة يعني هي هي لهجة عرب فاللهجة دي ألا هكذا دي ألا هكذا بنفس عشان واحد ففي الحالة دي هي هيبقى في مثل هذه أنها تفسير فبالتالي كان الأغلب في مثل هذه أنها تفسير ففي الحالة هي تفسير الصحابي بس طبعاً الصحابي مش هيفسر القرآن يعني الصحابي خربة القرآن، فمش يفسر القرآن كده يعني إيه ألف فبقى ليها اعتبار فهي هجلة ويكن قد تعرض إذا عرضها الحديث الصحيح تفهم معنا؟ من الحين سلالة مش عارفين ليه ماشي؟ طيب، ومن الفروع التي بنعت على هذا الأصل ما يجب أول حدا وجوب التتابع في صيام كفارة الأمين فمن أرزبه استدلأ بقراءة ابن السود فصيام ثلاثة أيام متتابعة للحنافية والحنابل. وما الذي لم يجبه لم يستدل بهذا القراءة الشفعية والملكية في الأطفال نجيب؟ طيب ثاني حاجة المراد بالصلاة الوسطى في قوله على حفظه على الصلاوات والصلاة الوسطى ورد في قراءة عائشة والصلاة الوسطى وصلاة العصر فمن احتج بقراءة الأحادية احتج بهذه القراءة على أن صلاة الوسط ليست صلاة العصر لعرفها بالوَبر على صلاة الوسط، والعصر يقتضي المغير. فما لم يحتج بقراءة الأحادية لم بهذه القراءة ربما ذهب إلى أن صلاة العصر أو غيرها بأدلة أخرى. وعناسف حارك أن يوصلي بهي قلت الصلاة الوسط صلاة العصر. دلناك تفكر يعني عني درست مع الشيفا. أرشي بقى فيه وصلاته العصر دي هنشوفها. شوف ده ومن الرعماء من لم يستدل بهذه القراءة لعدم ثبوتها عنده لا لأنه لا يقول حجية القراءة الأحدية ماشي؟ يعني الرعماء قالوا اللي ليه وصلاته وصلاته العصر دي وهي أصلا ضعيفة نعم نعم نعم نعم سماتها أصلا من صحيفة بالتالي من نجعوا بيها نعم مش نعم مش شزة أصلا مش شزة هي اللي هي صحيحة لا هي مش صحيحة فدي دي هي قطرة يعني فعمدوا يتبع فهذا شيء ثلاثة تفسير قراء الوالد في العدة بالأطهر إيه والمتلقات قالت على المطلقات، ويتربصنا بأنفسهن ثلاثة بأنفسهن ثلاثة قراء واختلفوا في المراجب الأقراء هي الحيط؟ أمن يعني الكر... يعني هل الحيد أم إيه الطهر يعني القر يعني هذا هو الحيد ولا الطهر فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الحج، وذهب مالك والشافعي إلى أن هذا الأضفار، أخطأ في كبير منهم وليس في النسلي. ومن استدل لديه ومن استدل به من قال أن هذا يعني قراءة فطلقوهن لقبل عدته بدل القول فطلقوهن لعدته. هم؟ في بكرة الإمام الشيخ وليست بلجي أمان تحفظ في بكرة ذلك الإمام الشيخ عليه في نوم قبل يعني هو عايزه بقى نطبقه همهن أو بقبل وإلى أدتوا بمفرقات البصدى ثلاثة فروق حتى حفظ الآيات؟ بترتيب؟ سنة ساس قروه من كل منا منا فين جيب مهملين جيب المطر والمشتراك وعايز يستغل من جيب على يعني هه يصطبط من الآية الثانية يستخدمونها في العيد هه كيفا نبيتو نقولنا إذا تظبطوا النساء فتكونا نبيتنا أصله أصله ما فيش قرو يعني اللي فممكن بيقول اه اه ففاضل يقول لنا قبل عدتهن لقبل عدتهن اصل هما اللي قالوا بال قالوا ايه قالوا اللي اللي في الحيط بدع دهله في الحيط لا لا وفي المساجد انتوا بتستخدموا هو هو قالوا ايه الطلاق في الايه في وقت الحيط ايه بدع حرام يحوم يعني فبالتالي انت هنا طلق في الايه في الطهر فبالتالي هترسبها ثلاثه قروء كاملة يبقى تبتدي بالحيد اللي قالوا القروء هي راحه هي الحمله هو ذلك اللي يعني هو قول الحنابلله هو قول الحنابلله ان هي الحمله هو ده كان راجح عندنا يعني ان القروء هي الايه هي هي عشان ترى طلق في الطهر طبعا اللي رايح بيفطر في الطهر فبالتالي ان تبتلت تعدي ثلاث قروق كم لا؟ فبالتالي الحالة اللي معنا بطولة لانك هي بس هنا بقى يوم الشتح يستطيع على كانت ايه بعد ينفضلقوا لقبل عدتهن مش عايب سرحش ما في شيء مش هدكر ذلك ده امام الشفاية المحروف قبل عدتهنه يعني فوق لقبل عدتهنه ايه من من ايه هكذا في القرن مش هو قبل عدتهنه ما الحيل اتفرجت ده برضو بقى انا قلت <تصفيق> مش معانا المشروع عن الشفاعي عدم اهتزاز بالقراءه الاحاديه فلعلها فلعله اهتز بهذه القراءه لانها بثماله من النبي صلى الله عليه وسلم لا اله أحد من الصحابه يعني الروايه بتقول بتقول ايه الصحابي قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فبالتالي هو يبقى عنده دي زي الحديث ايه المنزمة ذات الحديث أما اللي توقف عند الصحاري فعنده منزمة انزلت ايه خوال الصحاري وقالوا الصحاري لا عندي مش حاجة يبقى لأنها مستدفة للنبي صلى الله عليه وسلم لا إلى أحد من الصحابة كما في قراءتين مسعود وعائشة السابقتين وأما أبو حليف وأحمد فدعنا القراءة لنتصح عندهما فترك الاحتجاج بها والله أعلم ماشي؟ أو يعني ممكن يكون الحجة نفسها مرفوض عليها سنشكلها حاجة مفهمة شوية ماشي؟ طيب برضو من الايه من من الحاجات اللي بان عليها الخلاف في المسألة برضو ايه في بعض القراءات وعلى والي في الايه بالرحم المحرم مثل ذلك لان تقول على والي ايه مثل ذلك فايه فبعضهم قالوا تجب النفقه على كل برحم المحرم من الاياديه اش يعني ايه الكلام ايه اللي في اللعب هات اللي اللي ظهر عليها اختلاف مبني على مسألة ايه القراءة حاجة طب. أو السلام بحاجة للتفضل وكانا في تفضيق يعني ان القراءة المسنوغة لماذا والسلام او مش مسنوغة دي او يعني الظاهر كده اللي عفت الإيمان من الشفاين بفرق فلما مسنوغة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لو هي صحيحة هتنزل منزلة حادث صحيحة لكن هو الإشكالية عنده جائية قرأ ابن مسعود او قرأ ابن مكع من غير ما يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم تمام مش, مش هنا بس هو يعني بيقول اللي كذا يعني فاهم هو ان التقسيمات وفوق بس ما جابهاش بقى معلش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ماشي الحمد لله يعني اجت لنا يعني عناصر متفاهمين يعني, فيه بعضه ولا كده يعني. انه يبقى في تقسيم على المواد اللي انا في كمان ماشي بس هو بيقول اللي من ما مش شايف النص اللي قراه عنده فهم لعلهم بسبب كده. مش مش بيرزم بكده. مجي؟ طيب. في ملاحظ برضو عشان لو خلصنا موضوع القرآن الكل بيعاني في مسألة القرآن. في مرحة القرآن بيعاني. هل؟ بس المسألة تلك ده يوم قطيبة وصلاة وصلاة فيه خلاف يعني الحكم يرباني لا أولا ما أظنش اللي فيه حكم يرباني قوي. بس هيبقى في مسألة أهمية سلطة العصر. أو أهمية سلطة الوسطة ما ردنا عديد لـ لـ لـ الاهتمام بها أكثر من غيريها. هل مصدين؟ <تصفيق> طيب ماشي ما هو الاهتمام ده حاجة ولا ربنا مكان شئ لها. هل مصدين؟ <تصفيق> فطبيعي جداً ما ربنا لولي احفظها صوت الصوت الوسطى انت تعيز تعرف صوت الوسطى لربنا نتكلم عنها. مهم؟ طيب. بيقول ايه؟ القرآن فيه مجاز كما في ااا في مسألة في مرد في مسألة القرآن إشني بخلصنا على القرآن في مسألة هل فيه مجاز ولا ما فوش؟ فجمهور العلماء على أن القرآن فيه مجاز كما فيه حقيقة واستدلوا بدليلين أول دليل أن القرآن وصف بأنه عربي نزل بلغة العرب ولغة العرب يكون فيها المجاز في أدلّة كثيرة من الشعر العربي إن اللي إن لغة العرب يدخلها ليه المجاز. طيب. ثاني حاجة وقوع المجاز في القرية. عشان شنو هو المجاز؟ قال الضاع زي وسأل القارية هو يقصد وسأل أهل القارية. فالقارية بمعنى أهل القرية دي مجاز. عشان إيه هو المجاز؟ المجاز اللي هو مخالف للوضع اللي العربي ولكن بقارينه ودليله. وتحتها من الوضع ماشي فبيقولوا لا هي قياس وليس بالتعدي المجاز واسال القريه اللي هي اسال اهل القرية. القرية هنا ايه مجاز عشان اصل كلمه القريه بتحمل اهل قر كده يستدلوا على وجود الشيء نفسه دليل على وجود المجاز في القران هو وجود المجاز في القران اه هو دلوقتي دلوقتي انا او الاصل اللي, اللي هم بيقولوا ان في مجاز في ماشي ايه هو المجاز كذا كذا كذا في اللي لي وتروفي ده لوحه فماضي وقع وهو هو هو له هو وقع يعني ان انت بتقول علينا موجوده وقع عشان مش بس هو ده مش مجاز انتوا عايلنا مش هو بيقول لا هو ده المجاز ان احنا تعريف المجاز هو الكلام ده في يعني لو شفت المجاز اللي معرفينه وهو منطبق على فاسال القاضي يبقى كان المجاز ده موجود ها؟ لا شروعكم بيخالفينيكم بها هاولك لهما جناح الظلم ماشي؟ فإيه؟ فقال الظلمان مش جناح في الحقيقة ولكن ده مجد جدارا يريد أن ينفض ماشي؟ فقال لك الجدار يعني ايه ما أهدوش أو هذا فقال لهما ماشي؟ طيب هو مسألة المجاز في القرآن دي مسألة يعني شبه يعني أي معظم العلماء على إن في مجاز في القرآن أو جمهور علماء جدًا ولكن شوف الإسلام بسبب اللي اللي بعض ال المبتاعه خصوصًا في زمنه استخدام مسألة المجاز استخدام سيئًا جدًا وتوسعوا فيه ترسو عام من غير الضباط من غير الانضباط اللي ذكروا العلماء في مسألة المجاز ف. بقى مسألة المجاز دي مسألة ذريعة للي ايه اي حالة يحب ايه يخالف بها النصوص يقول ده مجاز. وبعد كده كمان قالك النصوص ظنية والعقل خاطئ فبالتالي العقل اقوى من ايه من ايه من النصوص. بتكبقى يدخل في متاهات بسبب كلمة المجاز دي. فشيف الاسلام بسبب هذا الموضوع هو بايه ف فأخذ يعني ناقش وكده وكده وكذا وأنكر المجاز بسبب هذا الـ الموضوع ولكن لو أنت تتبعت تتبعت كلام شخص الإسلام بالتصنيف وقرأته وكده تلاقي في الآخر اللي هو ما خلفش المج ما خلفش القول المجاز في الحقيقة اللي هو في الآخر إصطلاح يعني على إن الحقيقة نوعي النوع الأول اللي هي الحقيقة الوضعية في لغة العرب اللي العرب قالوا وضع ده كأنه حقيقة ووضع ده كأنه ايه مجاز دي يعني فهمان والنوع التاني اللي هو الحقيقة بمعنى الظاهر من الصيادة ماشي؟ هو قال لو انت تقول المجاز الحقيقة بمعنى ربع العرب, العرب ده ماشي دي مجاز دي حقيقة ماشي ولكن هو أنا مش أقول كده أنا أقول للي يكون حقاً دي حفاق من السياق فوأخذ لهم الجنة حضروا لهم أقول ده اسلوب عربي معناه اللي انت تواضع له جدارا يريد أن ينقض اسلوب عربي معناه اللي الجدار هيقع يعني إيه قرر بيقع ماشي وده حقيقي. حقيقة ليه أنا من جهة السياق تمام طيب لو انت بقى مثل يعني ايه الموضوع ده انت جيت شفت بقى كلام الايه الجمهور هتلاقي في الآخر الجمهور في مساله الايه الحقيقه المزاج يعني ما تيجي انت بقى لو لازم بقى كلام شفر الإسلام لا لازم كلام شفر الإسلام اللي ممكن اصلا المرتدعه من خلال كلامه ايه يقولوا أي حاجه ماشي ما احنا خمجات المزاج كلام جد ما تسكت بقى جهة جهة فتبقى هي هي فموزي... هي يقول لك ده أم جيت المجاز ح حق... حقيقي أم جيت السيارة حقيقي أم جيت السيارة فضلها زي ما عايزين ففي الأخير هي واحدة والجمهور أما أما ضلطوا المجاز وقالوا لا يجوز أن نرجع المجاز إلا إذا استحالة الخريمة أو بالخريمة أو دليل يدل على على وجود الخريمة ده ممكن يكون لو أنت تعاملت معها بالطريقة الصحيحة ممكن يكون يحافظ على اللي إن أنت ما تمشيش بمزاجك أكتر من لو قلت اللي قبل حالة انفعت بأحقيقة فرمان إيه؟ السياء بيولا أفهم معاك؟ ولو قلت تتبعت كلام شخص الإسلام التالي في الآخر الكلام خلاف لازم حتى إمن الإيمان مقدامة وهو قبل شخص الإسلام قال وإلى ومن تتبع النصوص القرآن في المجاز إيه؟ يعني ده مجاز وده مجاز وده مجاز فأيه فألا يخالف هذا لا يخالف اللي ده مجاز في القرآن يعني القرآن في مجاز إلا مكابر قال كده إلا مكابر إلا أن يصطلح عليه الصلاح يعني يقول إيه أنا بمساعده مجازب سميها حاجة تانية ألف هذا خلاف النظر أفهم ولو أنت تتبعت كلام الشيء في الإسلام هتلاقي في الآخر مقتبت كلام خلاف النظر لو الناس انضبطت انضبار صحيح بكلام جميل أهل العلم في مسألة المجاز. أما لو أخذوا مسألة المجاز زريعة زي ما عمل أهل البيع في زمن شيخ الإسلام ففي الحالة أقلت كده إيه؟ وطبعا المجاز حتى اللي قالوا أهل السنة اللي قالوا بالمجاز وهم كثر لم يقولوا بالمجاز في آيات الايه؟ في آيات الصفات ليه؟ عشان آيات الصفات لا داعي لها بالمجاز لا داعي لها من عشان الظاهر فيها مقبول شرعا وعقلا لا داعي فيها نحن نقول بالمجاز فيه هم الأشاعر لما قالوا في بعض آيات الصفات بالمجاز لأنهم ظنوا أنه يستحيل الظاهر فأخذوا بالمجاز فهم مش مخالفين في القاعة بتاعت المجاز الليلة حتى تستحيل الظاهر ولكن هم ظنوهم هذا خطأ أنه ظنوا حاجة مش مستحيل على حاجة ظنوها مستحيل فأخطأوا من هذا البدء فاهمينه معا؟ فالبقاء مش مش مش إشكريت مجاز بقيت إشكريت إيه؟ إشكريت خطأ في مسألة ان انت المتصورة اللي هي مستحيلة عقلاً وهي مش مستحيلة عقلاً فهم معا؟ عقلاً أو شرعاً هما هم قالوا مستحيلة شرعاً فالبدء من جيت إيه؟ ان انت كده هتوصف ربنا بالنقص ويستحيل شرع عن أن ينصف الله عزيز بالنقص ماذا؟ ولكن ربما خطأ لها ماذا؟ فضل أو طيب دي دي مسألة، مسألة برضو الثانية اللي في, في القرآن القرآن يجتمل على ألفاظ أصولها غير عراوية أم لا؟ هل القرآن يجتمل على ألفاظ أصولها غير عراوية أم لا؟ وعلى العلماء لا بدليل أنه قالوا ليس هنا عرضين كبيرين وعلى العلماء قالوا آه بدليل أنه ألفاظ غير عربية زي المشكاة واستدرق ونشاة الليل فردوا عليهم قالوا لا العرب عربتها بكثرة الاستعمال فحولتها إلى ألفاظها فبقيت عربية وردية يعني آه أصلاها أعجابية بس العرب نفسهم اعتمدوها ووفق عليه زي إحنا مثلا نباتي من عدامة كلمة إيه؟ مطبخ مثلاً، أو تلفزيون، أو كيف يكون يعني، ماشي؟ <تصفيق> بالأعتمتها عندنا فتبقى غفظنا، تبقى ألفاظنا نفهم معنا؟ <تصفيق> وده الرأيي بقى الثالث، يعني بقى في النص يعني قال إيه؟ قال القرآن يجتمع على ألفاظ الصلاة العربية، لكن العرب عربتها وكثت الاستعمال، فأصبحت عربية أصبحت عربية قبل إيه؟ ينزل القرآن، فالقرآن استعمل ألفاظ هؤلاء العرب التي هي العربية ماشي؟ طيب هو ترى احنا نبن نقول للمرحث ده عشان هنبني عليه بقى أهل الممتدع نستغلوا الموضوع ده في شوق خير غلط فتتفاهمين هذا طيب اسلوب القرآن ماشي طيب دلالة القرآن على الأحكام زي ما احنا قلنا دلالة قطعية وظنية اسلوب القرآن في بيان الأحكام طرق متعددة القرآن لي طرق متعددة في بيان الايه؟ تبين الأحكام ودي مسألة المسائل برضو المهمة اللي ايه؟ ان القرآن في حاجات مهمة قوي تباقيه يدل عليها كل اللي في القرآن وكل فتدي مهم، بس في حاجات مهمة قوي فتلاقيه يدل عليها مثلا بمئات المسائل زي مثلا أهمية الصلاة فايه؟ يعني بعض الناس يجيبوا المثال في الأمر الذي الخالع عن قوله أقيم الصلاة نغرض لاعت من أقيم الصلاة لأمر فيه قراءات بل على وجوب ومنها العذاب لمن لا يصلي ومنها رصف الصلاة من الكبائر ترخيص الصلاة من الكبائر ومنها ومنها ومنها في على الحاجات المهمة تلاقي استدل عليها باتجاهات كثيرة فبانتجاه الذنب اللي يتركه وإجابة اللي يفعله ولو يقول رب أمركم ولو فيها ولو يحس عليها ولو كده ولو كده دي الأشياء اللي إيه بغاية في الأهمية وتبتدي بقى إيه تنزل تنزل تنزل يعني إيه طب حاجة تبقى أقل شوية فليجي القرآن يقولها مرة والسنة هي اللي تشدد عليها ماشي طب حاجة أقل شوية يبقى قرآن يقولها من العموم يدخلها تحت نص عام والسنة هي اللي بتقيت تخصها بالخصوص وتشبها. هتيجي بعد كده حاجة السنة تقولها بنص صليح يعني بس ايه وتشدها بعد كده السنة يعني ايه القرآن هيبقى عام والسنة هتقولها بس مرة واحدة بعد كده السنة هتقولها بس لنبقى استنتبوها استمتاج خافي دي ليها ترتيبات مش بكل مهم بس انت ايه, بت إيه بتستشعر الايه الاهمل فدي مهمة ايه مهمه من جهة العمل ان تلاقي بعض الاخوه مثلا يعني في الدراسة تلاقي هو أول ما بيدرس بيدرس ايه بيدرس ايه المسائل الخلافيه صح مسائل الخلافيه دي المسائل المتشابهه اللي النصوص فيها فيها خلاف يعني العلماء المسائل الخلافيه يعني المسائل الخلافيه قوي ولكن ليه على ما قانون في في في كتب الفقه المقارن أو كتب على هي مسائل خلافيه فالأدلة فيها كتيره هو اللي كانت في الفقره المقارنه المرحله الثالثه او الرابعه فبيطول فيها زي مساله تنزل على الايدين الأول ولا على الركبتين الاول في الصلاه مثلا في اللي بيترتب اللي بيترتب على الخلاف المقارن على طول اول ما بندرس بتبقى الحاجات الخلافيه دي اللي هي رقم أربعة في الترتيب أو خمسة هي بالنسبة له دي الاصل ويقعد بقى يحارب عليها وينافع فيها وكذا وكذا وكذا مع أن تلاقي الصحابة ونطرقش على كده الصحابة رابوة على الحاجات اللي في قرآن كتير دي دخلت جواب عددهم ومبقاهم مركزين فيها و... فمهتمين قوي وبالصلاة والصيام والزكاة والطقوة والكذا, والكذا والكذا والكذا والكذا اللي القرآن ركز معهم كتير تير بخص الأنبياء واليوم الآخر وكذا ولكن لأن الإخوة مش مشين على ترتيب القرآن في الاهتمام فتلاقي مثلا يتعامل مع حص الأنبياء لازم. فيتعامل مع يعني مش مفتري قوي وما ولا يتعب فيها ولا يحاول يركز فيها ولا يستفيد منها ولا اي حاجه فاعتادلك انها رخاء واليوم الاخر اكنه رخاء ده كان في بدايه التزام وبعد خلاص ماشي واللي ايه أعمال القلوب اللي ذكرت في القرآن كتير زي التقوى والصبر كده ما بيبصش فيها اما بيبص في ايه جامد في المسائل الخلافيه تنزل بالركبتين ولا تنزل بالايدين احنا حت مش عارف, عارف عنده مادريش كده فبالتالي بقى يحصل بقى ان اخ ينتكس واخ يضعف واخ مش عارف يظبط احواله واخ عشان في الاخر هو ما مشيش على الطريقة لل يعني هي اللي يعني ايه اللي الصحابه تربى عليها ولو كان مشي صح كان قارب بين الاصول وبين عنده اصول والفروع كانت عنده فروع اللي هي وكل مهم بس ايه بيحط كل حاجه في موضعها مفهوم معا؟ طيب اخر مسألة عشان بخلصنا خلصنا يقول بيان القرآن الأحكام، ماشي؟ قال تعالى عالمززلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقالت تعالى فرض ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذه الآيتين تدل على أن القرآن فيه بيان لجميع الأحكام الشرعية، إلا أن بيانه عليه نوع يعني الآيتين دل تدل على القرآن ماشى حال، نحتاجها نحتاجها فيها في شرعنا إلى غنى عنها، ماشي؟ ولكن البيان ده نوعين. نوعين. نوع الأول ذكر القواعد والمبادئ العمل للتشريع. وبيان الأحكام بصورة مجملة. يعني هو النوع الأول ده أو بصراحة النوع الأول ده نوعين. السواحين نوعين. يعني النوع الأول ده نوعين يعني قسمين أو قسم ذكر القواعد والمبادئ العمل للتشريع. مشي ومن بدل عامة تكون أساساً للتشجيع والتفعيل أحكام يعني من بدل هذه وقواعد تحتها مسائل كثيرة فكل زمان وكنا نحتدهم زي مثلاً شورا ربنا عزل أمرهم شورا بينهم وشورهم فيهم فلا زي عرق إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهليه إذا احتمت من الناس أن تحكموا العدل زي الإنسان مأخوذ بجريرته ولا يسأل عن ذنب غيره ولا تزل وزرته وزراعيه أوه فدي أحكام عامة الثلاث تحتها إيه مسائل تفصيلية كثيرة زي العقوبة بقدر الجريمة فلزاء سيئة سيئة إيه باسمها زي حرمة مال الغير ولا تأكلوا أنه ما لكم منكم بالباطن زي التعاون على الخير وما فيه نفع للأمة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إسمها العدوان زي الوفاء بالالتزامات سيئة بنا من الأوفو بالعقود لأن تبتزم مع هذا لازم في إيه مين زي الحرج مرفوع وما جعل عليكم في الدين من حارز. زي الضررات وبيت المحضرات فما أن طلّا أرادينه لعالم فلقيت معه. ماشي. فالق القواعد العامة دي زي لضرار ولا ضرار. ماشي. القواعد العامة دي اللي في القرآن وفي السنة دي قواعد هم عليها آلاف وملايين المسائل. اللي الناس هتحتاجها في في, في أكثر من في كل عباب الفقه وفي كل عباب الدين وفي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فمثل مثل التعرى الخير وما فينا فأنا أمنا مسدداني بي على استحباب الدعوة ومعرض جيدة طريقة طريقة بالجازة وكذا وكل الحاجات دا اللي فيها تعامل الدر والتقوى إيها تستحق ماشي؟ إذا ضرار ضرار يبقى كل حاجة مضرة فأي زم أزماني فمش محتل الشاعي لك المخدرات حرام جديدة لا أنت خلاص عندك قواعد في الآخر يتبين لكل شيء القواعد دي هتمشي لك الدنيا زي ما جعل عليكم في الدين الحراش فأي مشقة شديدة هتوف فدين تبقى قاعدة المنزبق لك طبعا وصلت المشاقة الشيء انت مش قادر خلاص تتعامل مع التطبيق بطريقة طبيعية يبقى دي, دي ايه ما ترفع عنه دي صالحة لكل زمان ومكان تجعل هذا الدين صالح لكل زمان ومكان ومبين لكل شيء مبين لايه لكل شيء طيب الحاجة التانية ما بقى بيام الأحكام بصورة ايه مجملة اللي من الأحكام اللي ايه اللي القرآن في في أحكام بينها بصورة مجمل ولم يفصل في أحكامه زي مثلا أمر بالزكاة خذ من أمرين صدقكم ألاش الزكاة دي إزاي يعني فيه زكاة وزكاة وزكاة دي في وزكاة إذا أنا عامل وزكاة الزروع وزاديه السنة طلقها السنة وقالوا أتى الله أتى الرسول وقال إيه وما أصلا الرسول إلا طالب إن الله فانتقل عليه السنة ومن ثم مثلا في القصاص دخلهم في القصاص حياة من أولى الأدب وسنة فصل القصاص إزاي وإيه أحكامه وكذا وكذا وكذا, وكذا. فمثلها في ايه كتب عليكم قصصه في القرية وبعضه مثل ايه حل البيع وحل الربا وما فصل لكش ايه هو الربا صح؟ والسنة فصلت لك ايه هي الربا فجاءت السنة الميال لباع الحلال وشروطه وشروطه والربا الحرام وأنواعه وهكذا وكيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكذا ماشي؟ يبقى وهذا النوع الميال للأحكام البيان الإجمالي وهو الغالب في القرآن فالغالب في القرآن لو بيحط القواعد الأساسية والأسس الأساسية والسنة فيه تفصل وتشرح القراءات والحكمة في مجيء أحكام القرآن على شكل قواعد ومبادئ عامة هي أن مجيئها على هذا النحو يجعلها تتسع لما يستجد من الحوادث فلا نضط بشيء منه أبداً نجي، ولو كان القرآن في كل التفاصيل ما كناش نجي ذرنا يعني نحفظ القرآن ونبقى بأكتر قوي. ماشي؟ ولكن ربنا جمع في القرآن المهمات والسنة, والسنة تفصل هذه المهمات. فما النوع الثاني الأحكام التفصيل؟ وهي قليلة في القرآن ومنها مقادير المرازح ومقادير العقوبات في الحدود وكيفية الطلاق وعذر وكيفية اللعان بين الزوجين وبين المحرمات من النساء ونحمدك. ماشي؟ متلاقي الأحكام التفصيلية دي اللي هي العناصر الأساسية في أقوال في بعض الأقوال. فرضينا على الشيء اللي هي تبقى محفوظة في كل زمان ومكان وتبقى قطعية، قطعية الثبوت يعني. هسه اللي إيه ما حدش الشيء يحاول يفهم فيها فاهم خلاص يا رب. ماشي؟ طيب. كده يبقى حنخلصنا إن شاء الله القواعد. وصلى الله على محمد فضله. نعم نعم طب طب طب طب طب طب مش مشكلة مش مشكلة طب نفهمها مع بعض طب نعم نعم نعم نعم نعم نعم تمام وقوم يعني القراضية والآيب معنى ذلك أن تطلق في حالة تعتدت بها ولا ولاتلاف أنه لا يجوز الطلاق في حال الحي، فثبت أن الأمر بالطلاق تناول حال القبر، وثبت بذلك أن زمن القبر هو الذي يقع في عقده، وهو الذي تصفد العدة به. أيه فندم؟ هو مش لقبل بقى لقبل. هوا طالع في هوا هنا شكلها لقبل وفي يعني في قا تانية في. قبل عِدَّتِهِمْ آه قبل يعني أول آه يعني الكلام بتاعه ده ينفع معاه كذلك ينفع معاه اللي هي لو على قراءة قبل، يعني أول عِدَّتِهِمْ فبالتاني هيدأتوه فمازل؟ ما نفتك شوية ما أكرم معنى ذلك أن تطلق في حالة تعتدت بها ولا خلاف أنه لا يطلق في حال قيب F anger, a celé to že je na to إيه؟ يعني وإنا فطلقهن لقبل عدةهن وكانت القراءة صحيحة. سقبل عدةهن دي يعني بداية العدة يعني. أنت بتطلق إمتى؟ في الطهر ولا في محرم عليها الظلم في الحج. فبالتالي بتطلق في إيه؟ في الطهر. فلا يعني أنت تستقبل العدة بها. فبالتالي انت ما تستقبل بها يعني معناها اللي العدة في الطهر. مراقبة الضبر اللغة عصر القبل دي يعني, يعني إيه القبل ده يعني جزء من الشيء بس أول فالناص دي يعني لديك مثلا مثال مثلا كل وكل صليع في الوقت العربية لما قال ايه أمام عيني على ذكرك وشكرها اسمها بلدك فانا اقرأها في دور كل صليع دور في الوقت العربية تحتمي معنى تحتمي معنى دور بمعنى دور المنقى يعني ففي الحالة دي هتبقى في اخر الصلاة لذلك ايه بعض العلماء قالوا تقولها قبل التسليم دي عشان الضبر ده جوسل من النقل وتحتمل ان تكون ضبره بمعنى ايه بعد فعشان كده قالوا ارهم معنى دي كنت تقولها ده بعض العلماء يعني قالوا تقولها بعد التسليم فاهمين نفس المعنى لو انا قبل هيبقى ايه هيبقى يعني اسماء يعني بدايه العد فبدايه العد ده بالتالي يبقى بالتالي بداية بدايه قراءته فهمت انواع سريره صحه قبل يعني قبل العكس ده بالعكس لو احنا قلنا بقى قبل بالعكس هتبقى الله اعلم العكس يبقى ده دليل على اللي قالوا الحين لو في ولا ثانيه قبلي بقى مش هو انا خلي القراءات الشاذة محتاج أصلاً بحث في صحة الأسنين هل هي ثانية أسنين صحيحة ولا؟ فما؟ فمن إن يستدل بها إلى بعد التأكد من صحة الأسن؟ ماكين سبحان الله الله